وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عناد ربنا وما يتذكر الا اول الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه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 الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك هم وقود نار كداب اال فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل اللذين كفرو ستو لبون وتحشرون إلى جهنم وبأس المهاد قد كان لكم آية في فئتين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 والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْهَارِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوَ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سميع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا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 وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفئت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله النصير قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله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 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ مَرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَتَى السَّمِيعَ الْعَلِيمِ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 فنادته الملائكه وهو قائما يصلي في المحراب يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن لا يكون لي غلام و بلغني الكبر و عاقر قال كذالك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال آياتك ألا تكلمنا سثلاثة أيام إلا رمزا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 قالت ربي ان يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كفالك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ويعلم الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل ورسولا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 اتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من انصري إلى الله قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون ربنا آمنا ما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم الي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون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 فَمَنَحَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْتَ تعالوا فَقُلْتُ تعالوا نَدعُ أبناءَنا وأبناءَكم ونساءَنا ونساءَكم وَأَنفُسَنا وَأَنفُسَكم ثُمَّ نَبْتَهِلُ 124. Then we'll be able to make a curse of والقصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله له and the truth is no one is God except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 ها أنتم هؤلاء حاججتم في به علم، فلما تحاجون ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. ولكن كان حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم لالذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم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 يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت قائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وَاجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَا تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوْتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله آسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِذِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّنِينَ سَبِيلٌ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم اولئك لا خلاق لهم في الاخره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 ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبين لما آتيتم من كتاب وحكمة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 وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الذين تابوا بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن توبتهم واولئك هم الضالون ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن من احدهم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 وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاهِ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 وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّوا جُوهُ وَتَسْوَذُّوا جُوهُ فَأَمَّا الَّذِينَ سْوَذَّتُوا جُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ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 ولو if the الكتاب of خيرا لهم منهم المؤمنون was الفاسقون for them, the believers of them, and the most of them ضربت عليهم الذله اينما ثقفو الا بحبل من الله وحبل من الناس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 يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وانائلكم من الصالحين وما يفعلون من خير فلن يكفروا والله عليم بال تقين ان الذين كفروا لا تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولائك اصحاب النار هم فيها خالدون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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوه بطانا من دونكم لا يألونكم خبلا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَعَكُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها انتم اولائ تحبونهم ولا يحبونكم ها انتم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو عضوا عليكم الانام من الغير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 وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْلٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذ تقول للمؤمنين أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ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 ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فأم قلب خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتب عليهم أو يعذبهم فإنهم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَاءَ ضَعَفًا مُضَاعَفًا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 هذا بيان للناس وهدى وموعمة للمتقين ولا تَهِنُوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وَلَا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين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 وَلْيُمَحِّصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقِ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ وَلَمَّا يَحْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدُخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ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 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلٌ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ حَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجِزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نعته منها ومن يرد ثواب الاخره نطعيه منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير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 فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الذين كفروا يردوكم يردوكم على أعقابكم فتم قلب خاسين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 ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبوز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم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 وَلَئِن مُتُّم أَوْ قُتِلْتُم لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إن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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة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 هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من انفسهم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 إن الله على كل شيء قدير أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء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 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا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 فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ان يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم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 إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهير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 سنكتب ما قالوا وقد لهم بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبد الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان حتى ياتينا بقربان تاكله النار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 فما زحّز عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن حياة الدنيا إلا متع الغرور لا تبلون في أموالكم وأفوسكم ولا تسمعن من الذي نأوّت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 فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما اشتروا لا تحسبن الذين يفرحون بما آتاه الله وهو يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم وللله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب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 رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مع الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وعدتنا على رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الميعاد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 لا أُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثوابا من عاد الله والله عاده حسن الثواب لا يغور تقلب الذين كفروا في البلاد متع قليل ثم معواهم جهنم وبئس مهاد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 إن الله سريع الحساب يا ايها الذين آمَنُوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون